119. وعدي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فنتشر في الأرض وابتغوا من فضل الله وذكر الله كثيراً وذكر الله كثيراً لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجاراً أوله ونفّض 129. وردوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من الله ومن التجارة والله خير